وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما فما أدراك ما هي نار حامل